والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا ا بالحق و ت و ا ص و ا بالصبر.